Yeah. مبادر ديد بن حارف الله عنه حب, رسول الله, الله رسول, الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يعني الذي يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة أسامة ابن من؟ ابن زيد فلما أرادوا تكليمه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن وحبه. فجهز جيشا فيه كبار الصحابة وأمر عليهم وأمر عليهم أسامه ابن زيد لأن زيد قتل رضي الله, رضي الله عنه في سرية مؤتة نعم وكان غلاما لخديجة غلاما لخديجة بنت من بنت خويلد أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فهبت لرسول الله صلى الله رسول عليه وسلم رقيقا لها وهبته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لما تزوجه. نعم. وقدم أبوه حارثة وعمه. أبو حار حارثة وعمه كانوا يتتبعون ويسألون عنه. علموا عنه في مكة قدموا مكة رغبا في فداء وحرصا على أن يتخلص من الرق. بحيث يذهب معهما نعم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن, سيد قومه. يا ابن سيد قومه يعني أنت من أسرة لها قيمة وأنت ابن رجل كريم كبيرا في قومه وله مكانته ومنزلته أتينا طالبين قال عليه الصلاة والسلام لكم أعرضتم نعم أنتم, حرم أنتم آل حرم الله، وأنتم معروه حرم الله، وحراس البيت، وخدام الكعبة. نعم. تفكون العاني، تفكون العاني، من جاءكم يريد شيئا تعطنه مطلبه. نعم. وتطعمون العسير، جئناك في ابننا عبدك. من عبده؟ قال زيد بن حارثة. نعم. جئناك في ابننا عبدك. وأحسن لنا في فداء. لنا في فداء يعني تواضع معنا لا تطلب منا مبلغا كثيرا. خذ منا ما أرد وتنازل عن ما أرد واعطنا إياه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فهل غير ذلك؟ فهل غير أنتم الذين تريدون أن أطلقه ليذهب معكم؟ فهل غير ذلك؟ هل تطلبون غير ذلك؟ قال وماهُ. نعم. فقالوا وما هو قال أدعوه. أدعوه فأخبره أقول هذا أبوه وهذا عمك جاءوا كذا وكذا تريد تذهب معهم إذن تريد أن تبقى تب نعم قال وغير ذلك نعم قال أدعوه فأخيره فأوخيره فإن اختاركن فهو لكم نعم فإن اختاركن فهو لكم وإن اختارني فوالله ما عنى بالذي اختاره إلا من اختارني فإن اختاركم تركته معكم وإن اختارني فوالله لا ما أنا بمن اختار على من اختارني فالغلام يقول أريد البقاء وأنا أقول لا رح معهم لا لكن إذا اختاركم على طول فهو لكم بدون شرط وبدون قيد نعم قالوا قد زدتنا على النصف وأحسنت فوالله ما أنا فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني نعم قالوا قد, قد زدتنا على النص وكرمت علينا وعطيتنا فوق ما نتصور وجاوبت إجابات ما كنا نحلم بها وما كانت تخطر على بالنا زدت على النص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل غير ذلك يعني حنا أنتم جيتوا تطلبون الفيدة فقال عليه الصلاة تطلبون أخذها فقال فقالوا فقالوا ف فقالوا يعني قال لهم عليه الصلاة والسلام فهل غير ذلك قالوا وما هو قال خيره فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتخير قالوا زدت ما كان هذا الكلام يخطر ببالنا وما كنا نحلم به زدتنا على النصف وأحسن فدعاه نعم فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء قال نعم هذا أبي وهذا عمي نعم قال نعم هذا قال نعم هذا عمي وعمي. وهذا عمي نعم قال فأنا من فأنا قد عارف. من قد علم نعم ما يقتضي تعرفتي لك ما يحتاج أن يقول وهل تعرفني أن تعرف أوداه قال نعم من هذا هذا أبي وهذا عمي قال طيب بالنسبة لي أنا تعرفني نعم فقد رأي فقد رأيت سوهوتي لك نعم. فاخترني أخفر أخفر هم هم. أو تختارني أو اختارهما تريد تكون عندي ولا تريد أن أرسلك مع أبيك وعمك فاختر أنا وقد عرفتني فاخترني أو اخترهما أنت بالخيار وبعدين نلاحظ أيها الأحباب أنه إذا اختار أباه يكون حرا وإذا اختار عمه يكون طريقا حرا كذلك لكن إذا اختار المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو رقيب ومن كرمه عليه الصلاة والسلام أنه بعد هذا الموقف العظيم أعلن في مكة أن زيدا ابن زيدا لا يقال غلام محمد ولا يقال رقيق محمد ولا يقال عبد محمد وإنما يقال ابن محمد. نعم. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أختار عليك أحد أبدا. لا أب ولا أم ولا عم ولا, ولا خال. ما أختار عليك أحدا أبدا. وإنما أختارك وحدك دون غيرك. نعم. أنت مني مكان أبي وعمي. أنت مني مكان أبي وعمي وكل ما عملك. لا أريد وأريد أن أبقى لدي. نعم. فقال: ويهك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار العبودية على الحرية؟ لأنك إذا بقيت عند محمد عبد، وإذا جيت عندنا حر. نعم. وعلى عبيك وعمك وتختار العبودية على عبيك وعمك وأهل بيتك وعشيرتك وجماعتك وعهلك كيف تختار؟ نعم. قال نعم. قد, نعم. من قد رأيت من شيئًا. هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا رأى أمر عظيما. وإنك لعلى خلق عظيم قال نعم قال نعم. أنا... أنا نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما عنا بالذي أختار عليه أعدا أبدا فلما رأى رسول الله صلى الله رأى عليه وسلم هذا الموقف بارك. عليه الصلاة والسلام قالوا تختار العبودية على الحرية وتختار البقى هنا في مكة على أبوك عمك وتختار البقاء هنا رقيق على أسراتك وقبيلتك قال نعم ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلما رأى عليه الصلاة والسلام هذا الموقف أعلن أنه ينادى ابن محمد نعم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني عند الكعبة وقال أشهدكم أن زيدا ابني يارثني وارثه بنوه نعم أرثه ويرثني فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهم لأنهم علموا بأن ابنهم ليس رقيقا الآن وإنما ابن ابن سيد لأنهم أول كلمة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا ابن سيد قومه يا ابن سيد قومه بيت شريف ورجال عشراف لهم مكانة ومنزلة عند جميع العرب وأنهم حماة البيت وخدام الكعبة يطعمون ويكرمون الضيف فلما رأوا هذا الموقف وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن زيدا ابنه يرث من المصطفى والمصطفى يرث طابت نفوسه لأن ابنهم لم يكن رقيقا وإنما كان ابن من هو أعظم منهم وأرفع منزلة وأعلى مكانة إلى آخر نعم فانصرف وجوية زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فندلت ودعيا. يعني بدل ما يقال زيد زيد عبد محمد او بدل ما يقال زيد رقيق محمد صار ينادى في مكة وفي احيائها وعند رجالها ونسائها يقولون زيد ابن محمد زيد ابن محمد واستمر هذا الاسم وهذا النسب حتى نزلت الآية ودعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله. نعم. فجوا زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنذلت أروهم لآبائهم هو أقصط عند الله. قال الزهري ما علمنا أبدا أسلم قبل زيد. نعم. وأسلم ورقة بن نوفل. نعم. وفي جامد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم راه في المنام في حياة حسنة. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد ذلك أحد. بدأ الناس يدخلون في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لهم في المجامع وفي أمكنة الناس يدعوهم إلى عبادة الله وحده يدعوهم إلى نبذ الأصنام يدعوهم إلى عدم التعلق بها يدعوهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. ودخل الناس في دين الله واحد واحدا بعد واحد، وقريش لا تنقل ذلك. نعم. هبّ بدهم بعيب دينهم وسب أهلتهم. نعم. وأنها لا تضر ولا تنفع. ناحية العصنة. أنها لا تضر ولا تنفع. وهي لا تجدي لا تنفع ولا تجدي للمرء شيئا. وإنما الله هو النافع الضار هو المعطي هو المحي هو فلما بدأ يذكر ما عليه آلهتهم أو ما عليه أصنامهم ناصبوه العداء نعم فهينئذ شمروا له ولأسحابه أنساق العذاوة نعم فحمى الله رسوله بأمه أبي طالب نعم لأنه كان شريفا معزما يعني فيقول حمى الله رسوله من أذى قريش بعمه لأن عمه كان له منزلة سامية عند أهل مكة وعند شيوخها ورجالها فلأجل مكانة العم لم يؤذى عليه الصلاة والسلام من كثير منهم نعم وكان من فعمى الله رسوله بأمه أبي طالب لأنه كان شريفا معذما وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه بقاؤه على دين قومه لأنه لو أسلم لو أسلم لنابذوه لنابذوه العدى وتزعزعت مكانته لديهم عم عليه الصلاة والسلام لو أسلم لتزعزعت مكانته و. نابذوه العداء كما فعلوا بالنسبة للمصطفى على عليه الصلاة والسلام لكن بقي على دينه فبقيت له هيبته وبقيت له مكانته وبقيت له منزلته فمن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه بقاؤه الضمير يعود على من؟ على أمم على, على, على أبي طالب لأنه لو أسلم لحتزت مكانته وعودي كما عودي غيره لكن بقاه على الدين جعلت مكانته لا تزال معززا مكرما في قومه نعم وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تعمل لما في ذلك من الفوائد العظيمة التي تظهر جلية واضحة لمن أمعن النظر فيها فإن هذا العم لو أسلم لنوبذ العداء ولكن بقي على دينه فأصبح معززا مكرما وبإعزازه نصرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام واحترام الله نعم وأما أصحابه فمن كان له, أصحابه من كان له عشيرة تحميه حمال ومن لم يكن كذلك فإنه يؤذى نعم نعم وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنى بعشيرته وسائر وسائرهم وسائرهم تسدوا له بالأذى والعزام نعم منهم من اللي ما ياسين من اللي أصيب بالعدات وأودوا في الله عمار بن ياسين نعم واسمه عم عمار سمية. واسمها سمية نعم وأهل بيت, بيت عود أبو لأنهم كانوا نصعفاض ضعاف فالذي له عشيرة تحميه سلمة والذي لم يكن له عشيرة تحميه أودية من صناديد الكفر والبغي والطغيان. نعم. وأهل بيتي عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدك الجنة. صبرا يا آل ياسر فإن موعدك الجنة. فعمه وأمه سمية وأهل بيته ناس من اهل مكة تسلطوا عليه نعم ومن من عذب ايضا بلال كان يحمى او تحمل الحجارة وتوضع على بطنه فيقول احد احد نعم سميت اول شهيدة نعم ومر ابو جعل بسمية ام امار رضي الله عنهما وهي تعذب نعم. وذوجها وابنها فطعنها بحربة فقتل فطعنها في حربة حتى قتلها نعم وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وعتقه ابو بكر رضي الله عنه كان إذا مر بأحد من العبيد من الضعاف يعذب اشتراه من سيده وعتقه لأن السيد يعذب عبده لكن إذا باعه يسلم من العذاب فكان ابو بكر رضي الله عنه إذا رأى عبدا رقيقا يعذب اشتراه واعتقه في احد الايام والده والد ابو بكر رضي الله عنه كان تشتري العبده ليه ما تشتري ناس اقوياء اذا احتجت اليهم ينفعونه نعم سياتي الجواب نعم وكان الصديق اذا مر باحد من العبيد يعذب اشتراه واعتقه منه بلال لوجه الله عز وجل منهم بلال فإنه عذب في الله أسد العذاب نعم. ومنهم عمر ابن فهيرة وجارية لبني عدي نعم. وكان عمر يعذبها على الإسلام نعم. فقال أبو قهافة أثمان ابن عامل لابني أبي أبو بكر أبو قهافة والد أبو بكر قال ليه ما تشتري لك لا الناس أضحاف اشتري ناس يا يقفون في صفك قال إنما أريد ما أريد منما أريد يعني أريد شيئا لم تفضل أعظم وأشد وقعا مما يدور بخلدك نعم إنما أريد ما أريد نعم يا بني أراك تأتيق رقابا ضعفا أراك تأتيق رقابا ضعافا هل اشتريت الأقوياء وأعتقتهم ليساعدوك وقت الحاجة قال إني أريد ما أريد أريد شيئا لم تفطل له. نعم أراك تؤتق رقابا ضعفا، فلو أعتقت قوما جلداً, جلدا فلو أعتقت ناسا لديهم القوة ولديهم المقدرة على أن ينصروك حينما تحتاج إليهم أما هؤلاء فهم ما تستفيد منهم فقال إني أريد ما أريد نعم فقال إني أريد ما أريد وكان بلال وكان بلال كلما اشتد عليه العذاب نعم وكان بلال كلما اشتد به كلما استد العذاب يقول أحد, أحد أحد الله وحده قل هو الله أحد لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعالته وصحبه وسلم